وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ سَمِعْنَا قَوْلًا أَوْ رَأَيْنَا آيَةً لَّنَّ لَنَكُونَنَّ فِيهِ مُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَّعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويفزون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضي الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى أخذ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل طبال شكور